بعثنا عليكم عباد الله لأولي بأس شديدا فجاسوا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم نردنا لكم الكره عليهم وأمددناكم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فَلَهَا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وتعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى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 وَتَعَالْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْن فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ فَمَحَوْنَا آيَةَ النَّهَارِ وَتَعَالْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَآيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وكل شيء فصلناه تفصيلاً وكل شيء فصلناه تفصيلاً وَكُلَّ إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابي يلقاه من اقرأ كتابك كف بنفسك اليوم عليك حسباك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كف بنفسك اليوم عليك حصباك اقرأ كتابك كف بنفسك اليوم كف بنفسك اليوم عليك حصبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه.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 فاولائك كان سعيهم مشكورا فاولائك كان سعيهم مشكورا كلن مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا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 إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفِّ فلا تقل لهما أُفِّ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً وخفّ لهما جناح ذل من الرحمه وقل رب رحمهما وقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَا نِصَّارِيَّانِ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَابِنَ غَفُورًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ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 وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ مَأْتَ عُرِضًا عَنْهُ مُبْتَغًا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ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 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فلا يسرف في القتل انه كان وَلَا نصرا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم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 كل ذلك كان سيئه عيد ربك مكروه ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فت القافِدَنَ فت القافِدَنَ مدحورا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 فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون, وتظنون إن بثم إلا قليلا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 قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشفَ الضُّرِّ عَنكُمْ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا محزورا من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا سمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدَ, إبليس قال أسجد لِمَنْ خَلَقَ تَطِينَ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ لَאَنْأَخَّرْتَنِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لئن اخرتني الى يوم القيامه لا احتنك الذريه الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم فَإِنَّ فان جهنم مجزاؤكم جزاء موفورا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 فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَبِينَ تُمْ أَيُّ يَخْصِفَ بِكُمْ دَالٌّ بَلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكُمْ وَكِيلًا أم أنتم أي أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعة وَلَقَد كَرَّمْنَا دَنِي أَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُ كُلَّ أُنَاثٍ بِإِمَامِهِمْ يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أُوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فأولئك يقرؤون ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا يوما دع كل أناس بما مهما من أُتي كتابه بيديه فأولئك يقرؤون كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا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 سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَك مِن الرُّسُلِ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلَ أَقِيمِ الصَّلَاة لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً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 إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَبَدَانِ بِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَيْأُوسُ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ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 إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرة قل إن جتمعت الإنس والجن على أي يأتوا بمثل هذا القرآن على أي يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبَالَ أكثَرُ النَّاسِ إلَّا كُفُوراً وَقَالُوا لَنْ نُؤمنَ لَكَ حَتَّى تَفْجَرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبُوعَ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلِ وَعِنَبٍ فَتُفَدِّرَ الْأَنْهَارُ فَتُفَدِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْدِيرًا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيله او يكون لك بيت من صخر فاو ترقى في السماء او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا حتى تنزل علينا كتابا نطراؤه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 وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر قادر على أن يخلق مثلهم وتعلى لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم إذا لامتكتم خشية الإفاق و كان الإنسان قترا ولقد آتينا موسى تسعة آيات بيناتهم فسأل فسأل بني إسرائيل إذ داهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحوراً قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أن يستفزهم مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْسِو وَنَسَلْنَا وَنَسَلْنَاهُ تَزِيلَ قُلْ أَمْنُ بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ إذا يتنا عليهم يخرون للأذقان سددا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم قشوعا